إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرًّا دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ فَإِذَا أَخَذَهُ الْبَأْسُ دَعَا مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً منه نسي ما كان يدعو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 قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلِ اللَّهَ أَعُوذُ بِهِ مِنْ صَلَوَاتِهِ دِينِي فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ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 وَالَّذِينَ نجَوْا مِنَ الطَّاغُوتِ أَن يَعبُدُوها وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ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 وَاكَمْ مِنَ اللَّهِ لَا يُخِيفُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرَعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لذكرى لأولي أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نُورٍ من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال الله نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَرِنُّ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَابْدِ أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ اذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ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 كل مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ فِيعٍ وَجَلَّ عَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ رَجُلَيْنِ فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلٌ سَلَمٌ لِرَجُلٍ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَل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 فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ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 ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضب أليس الله بعجيز ذي انتقاض ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر ان ارادني الله بضر ان هل هم انكاشفات ضري او, أو قل حسبي الله قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا وَلَا مَا كَانَتْ قُوتُكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مطيب.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 فَيُمْسِكُ الَّذِي قَضَى لَهُ الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ هَمَّتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُل أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا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 لِذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلٰىٓ اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ اِنَّ اللهَ يغفر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 مَن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا مَا فَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ الساخرين.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 ايها الجاهلون ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لان اشركت فلا يحبطن عملك لان اشركت فلا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشرف نفق في الصور فصعق من في السماوات ومن فِي الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وَوَضَعَ الْكِتَابَ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا وَنَفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَزْمَعَةً مَّرْحًا حَتَّى إِذَا جَاءُوها فُتِحَتْ أَبْوابُها وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْ وقال لهم قد جئنا ما لم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا و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 فَتَحَتْ أَبْوَابَهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَذُوقُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ وَأَوْرَثَنَا حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم